اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ويأتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر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 تغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبرا ثم إن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 أعليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا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 والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكو منها سبلا في جاجا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 ك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفرا رب غفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي من أول المؤمنين